A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Ainsim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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۖ نِعْمَ اللَّهُ الْمُيَسِّرُ ۚ إِنَّ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 وَأُمِرْتُ لِأَاعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ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 إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِير وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيد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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِن حَصِينٍ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 وَقَالََّنَ آممَنُوا إَِّ الْخَاسِرينََّنَ خَصِرُوا أَنْ الخاسرين فُلسَهُُمْ وَأَهْلِيهِم يَوْمَ الْ القِيَامَ أَل إِ اللَّالِ مِينَ فِي عَذاابٍِ مُقِيم وَمَا كانَانَ لَهُم مِنْ أَوْلَ يَصُونَهُم مِن دُ الَّ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِن نَّكِيرٍ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 لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يَجْعَلُهُم ذُكَرَانًا أَوْ إِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عقيما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 صِاطِ اللهه ال الذي ذلَهُ ما فيِي السماواتِ وَما فِي الأرض علىل ألا إِ اللهَّهِ تَصيرٌ الأمور